الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بلاخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب نليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم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 وَلَقَدَ آتَيْنَا نُطْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنُشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ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 قالوا حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في لضيات بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقب الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم المور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا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 ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزن ككفره إلينا مرجعهم فننبه بهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمدعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم إِنَّ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَلَوَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةِ نَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِذَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمُ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 دار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولدي ولا مولود وجاز عنه